الوجه الثاني ي ب د أ حالا ونجيب في بدايته على السؤال الذي أ ن ه ي ن ا به الوجه ا ل أ و ل وهو الذي يتحدث عن هل ياثم إ ن س ا ن إ ذ ا نسب إ ل ى إ ن س ا ن آ خ ر كبير أ و صغير ص ف ة من الصفات ا ل خ ا ص ة بالله تعالى ليس لأحد أن يصف المخلوق بصفة لا تليق إلا بالله كالخلاق والرزاق والفعال لما يريد ذلك يصف يريد أن ونحو بصفة اما الصفات ا ل م ش ت ر ك ة بين الله وخلقه كالسميع والبصير والعزيز والقدير فلا ب أ س بذلك مع ا ل إ ي م ا ن ب أ ن ص ف ة الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين في ا ل ح ق ي ق ة والمعنى و إ ن اشتركا في اللفظ واصل ل ج م وهم ا ع ة أ ح ا ا ب ن ب ي صلى المعنى ل عليه ل ه و س و أ ت ب ا ه م ب إ ح س ا ع ل أن القول في الذهن ص ف في ا كالقول ا ت ل ا فكما أن ذات ا ت أن ل ل س ب ح ا ه حق لا تشبه الذوات فهكذا صفاته ثابتة له على الوجه اللائق به ولا تشبه صفات المخلوقين وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله فهكذا صفاته ثابتة صفات نبينا تشبه تشبه به وصحبه و محمد سؤال ل النزول م صفة س جرى بيني وبين أ ح د المثقفين في علومهم ا ل ح د ي ث ة من مدرس ا ل ج ا م ع ة في أ ب ي ج ا ن ساحل العاج حوار حيث يقول إ ن ربكم ينزل إ ل ى السماء الدنيا في آ خ ر كل ل ي ل ة قلت له بلا شك و ق ر أ ت الحديث له قال إ ن ثبت ذلك معناه أ ن ربكم ل م يستقر على العرش كما هو في ا ل ق ر آ ن على العرش استوى ل أ ن آ خ ر الليل لم تزل على ب ق ع ة من ا ل أ ر ض من بقعاتها حسب دورانها حول نفسها ل ق د ر ة ا ل ل ه ت ع ا ل ى حتى تقوم ا ل س ا ع ة فتوقفت وسكت جواب وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وابع الحمد لله على لا تعارض بين نزوله تعالى إ ل ى السماء الدنيا في الثلث ا ل أ خ ي ر من كل ل ي ل ة مع اختلاف ا ل أ ق ط ا ر وبين استوائه عز وجل على العرش ل أ ن ه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته ففي ا ل إ م ك ا ن أ ن ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله في ثلث الليل ا ل أ خ ي ر بالنسبة إلى كل ولا ينافي واستواءه العرش لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء إلى كل ذلك علوه على ذلك نعلم كيفية كيفية قطر في بل ذلك مختص به سبحانه بخلاف المخلوق ف إ ن ه يستحيل في حقه أ ن ينزل في مكان ويوجد بمكان آ خ ر في تلك اللحظه ة كما و معلوم إلا الله عز وجل فهو على كل شيء قدير ولا يقاس ولا لقوله وجل وقوله وهو يمثل بهم الأمثال كمثله السميع ومما عز على عز إلا الله كل فلا لله ليس البصير لك يقاس سبحانه ذكرناه شيء شيء قدير يطبخ تضرب أ ن ه لا تعارض بين نزوله واستوائه و أ ن اختلاف ا ل أ ق ط ا ر لا يؤثر في ذلك وفقنا الله و إ ي ا ك لما فيه رضاه وفقهنا في دينه وبصرنا بالحق فإنه مجيب الدعاء وبالله التوفيق صفة في وصفاته نبينا وبالله الله وآله وصحبه وسلم صفة الوجود سؤال لم أجد في أسماء الله مجيب محمد وسلم لم أسماء اسم الموجود؟ الوجود أجد الدعاء سؤال وصل على و إ ن م ا وجدت اسم الواجد وعلمت في اللغه أ ن الموجود على وزن مفعول ولابد أ ن يكون لكل موجود موجد كما أن لكل مفعول ف ان ع ل كما أ لكل مفعول فاعل وأصححها ومحالم يوجد موجد ورأيت أن الواجد يشبه اسم الخالق والموجود يشبه اسم المخلوق وكما أن لكل موجود موجد مخلوق أن أن لله يشبه يشبه فاعلا اسم الخالق اسم خالق فلكل لكل فهل لي بعد ذلك أ ن أ ص ف الله ب أ ن ه موجود جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وجود ح د الله معلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة وهو ص ف ة لله ب إ ج م ا ع المسلمين بل ص ف ة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين لا ي ن ز ع في ذلك إ ل ا ملحد دهري ولا يلزم من إ ث ب ا ت الوجود ص ف ة لله أ ن يكون له موجد ل أ ن الوجود نوعان ا ل أ و ل وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته فإن فهذا والباطن الثاني كان من سبحانه وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم هو الأول والآخر والظاهر وهو وجود وهو موجد يوجده وخالق وهو عدم عدم حادث حادثا بعد عدم بد يحدثه يسبقه يلحقه له الله لم بكل عليم الذي لا قال تعالى ما شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات و ا ل أ ر ض وقال تعالى أ م خلقوا من غير شيء أ م هم الخالقون أ م خلقوا السماوات والارض الايه وعلى ا ل ل تعالى بذلك بأنه موجود ويخبر عنه بذلك في الكلام ويخبر فوقال الله موجود في وليس اسما بل صفة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س سؤالي في خطابي السابق عن ك ل م ة الموجود لم يكن استفهاما عن وجود الله ف أ ن ا أ ع ل م علم اليقين أ ن الله هو واجب الوجود بذاته ووجود الله قبل و ا ل آ ن وبعد ثابت بالنقل والعقل ب ولا وجدت ذلك إلا مرحل دهري لذلك تعجبت عندما وجدت أن الرد على سؤالي يماري عندما في دهري تعجبت أن انصبت ادلته ج من ع على ا اثبات وجود الله ففهمت وجود المعلوم س ؤ ا ل على اخذ غير ر رأيت ا د ذلك ت ان و س ق ي في طريقة ل السؤال ا عرض هذه المرة حتى بإذن الله تعالى. من انه لا يصف الله اعلم بالله من الله ا أ ن ت م اعلم ام الله ولا يصف الله بعض الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان الا ينطق عن هو ي ن ولو ا فيجب على كل مؤمن أن لا يصف الله إلا بما ص ف الله به نظرنا إ ل ى اسماء الله وصفاته لوجدنا لفظ الواجد فاذا ما بحثنا في كلمه الموجود لم نجدها في الاسماء والصفات وانما جرى استخدامها بل يمكن التعبير عن وجود الله ب أ ي اسم من أ س م ا ئ ه ا ل ث ا ب ت ة في الحديث الشريف ف س ا ع ة أ ن أ ؤ م ن و أ ن ط ق ب أ ن الله حي أ و ب أ ن ه هو الاول أ و و ل ل آ خ ر يقرار مني باستمرارية فهذا مني ج و د ا ل أزل الآزال إلى الآبات لازلت ه من مستمع أباد عزيزي والاخر ل ق مستفتي ولكنك ل ا السابق ب د ألوجد ا سؤالي نوعان على ا ل أ وعندما ل له في نفسه لا له الله وجود وهو وجوده مكسوبا وهذا هو وجود و ذاتي ما كان ثابتا سبحانه انتهى في غيره نفسه من نظرت في الرد وجدت أ ن ك قسمت لي الوجود نوعين ولكن لم تقل الموجود نوعان على عن بعد وعلى تعالى سؤالي كان يدور حول لفظ الموجود لا عن كلمة الوجود انتقلت ذلك إلى قولك وعلى الله رغم يدور فما موجود أن بأنه كان هذا يوصف ويقال في الله موجود وليس اسما بل ص ف ة وهذا هو محل سؤالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بانه أ ن ه ل الشريف ولم و ا د حديثه في يصفه ب أ الواجد م ج و د ف ل ب د أن كلمة ل م ا و و ليست للتعبير عن الله دليل نقلي كما سنجد في أسماء الله وصفاته كلمة الخالق التي تكاد تتطابق مع كلمة الواجد وهما من أسماء الله تعالى بضرورية في سنجد أسماء أسماء وصفاته تكاد تتطابق وصفاته وجود وهما عن مع من كما و ك ل م ة الموجود أ و المخلوق على وزن مفعول ولا بد أ ن يكون لكل مفعول فاعل ولكل مخلوق خالق ولكل موجود واجد فهل لفظ فإنما في أفتونا الله وهذا لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ذلك لي الموجود الذي اندل على يدل على الحدوث العدم لا إلا المخلوقين الحمد والصلاة والسلام على أولا بعد أعبر باستخدام بعد دياب وبعد عن وجود يصح شيء يحق مأجورين حق أن الواجد ليس اسما من أ س م ا ء الله ولا صفه من صفاته والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك ليس بصحيح ثانيا إنما قسمنا الوجود إلى قسمين لأنك قلت في سؤالك إن كلمة الموجود ولابد موجود موجود كما أن لكل مفعول فاعل وهذا غير صحيح بل الموجود قسمان موجود لذاته لا يحتاج قسمين لأنك إن وزن من أن من في غير صحيح يوجده إلى إلى كلمة مفعول موجود موجد مفعول موجود قلت على لكل لكل بل وليس مثل وموجود ل ي س ث ل ل ا م خ ق و و م حادث يحتاج في وجوده إ ل ى غيره يخرجهم ن العدم فقسمنا الوجود إ ل ى نوعين لتعرف من ذلك أ ن الموجود المشتق منه نوعان وأن الذي يحتاج منهما إلى موجود إنما هو الموجود、الحادث. وبذلك تعرف أننا فهمنا السؤال وأجبناك عليه. لكنك لم تفهم الجواب ونسأل الله ولك التوفيق لفهم الصواب وبالله التوفيق أننا منهما إنما فهمنا لكنك لنا الذي يحتاج الحادث السؤال الله إلى عليه لم لفهم تعرف تفهم صفه ل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ى نبينا وصحبه محمد ص ة ا ل ر و ل أهل لله ة صفة ا ل ه ر و ل ة جواب الحمد ا لله ل وحده و ص ل والسلام على رسوله وآله ا ة وصحبه وبعد نعم ص ف ة ا ل ه ر و ل ة لله على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالى إ ذ ا تقرب إ ل ي العبد شبرا ف ق ر ب ت إ ل ي ه ذراعا وإذا إ تقرب على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لفظ ي ذراعة ق ر ب ت منه الذات ه من م وصف الله تعالى بالعقل المدبر للتقريب إ ل ى أ ف ه ا م ا ل ع ا م ة من وصف الله تعالى بالعقل المدبر يكفر أ و لا جواب الحمد لله وحده و اذا ل ل والسلام على رسوله وآله ص وصحبه ا ة وبعض إ كان الواقع كما ذكر من وصفه الله بالعقل المدبر للتقريب الى العامه فقد أ س ا ء ب إ ط ل ا ق ذلك على الله تعالى ل أ ن أ س م ا ء الله وصفاته توقيفيه ة ولم يطلق ل ل ا ذلك على نفسه اسماً أو وصفة ولم يطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يكفر لعدم سوء قصده في الإضاحة للعامة يكفر وتكيفه نفسه وصفا في اسما سوء قصده وغيرهم أو وصفه تعالى بكمال العلم و إ ح ا ط ت ه و ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة في تقديره وتدبيره في تشريعه وخلقه وتصريفه لجميع شؤون عباده فذلك يغنيه عن تسميته أ و و ص ف ه بما لم يسمي ولم و ص ف به نفسه مع ما في إ ط ل ا ق العقل المدبر عليه سبحانه من م ش ا ب ه ة ا ل ف ل ا س ف ة في قولهم بالعقول العاشره التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ص ف ة الاستواء سؤال ما حكم ا ل ص ل ا ة خلف رجل يقول إ ن الله في السماء و ا ل أ ر ض يحل الله في ا ل أ ر ض خوفا من تحديد مكانه ه لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في فوق جميع خلقه وأنه جواب والجماعة جميع والصلاة والسلام وبعد وتعالى العلو فوق استوى الحمد السنة استواء ا ب على على يليق ل ل من عقيدة قد عرشه أن في وقوله تعالى وهو القاهر عباده وقوله في حق تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله فمن اعتقد أ ن الله جل وعلا بذاته في ا ل أ ر ض فهذا مخالف للكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع وهو مذهب ا ل ح ل و ل ي ة الذين يقولون إ ن الله حاال في كل مكان فمن قال بذلك عن جهل بين له الحكم ف إ ن أ ص ر أ و كان يقول ذلك لا عن جهل فهو كافر بالله فلا تصح الصلاه خلفه وبالله التوفيق صلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال اثبات الحديث, الجارية. هل هذا الحديث, الحديث ان ل ا ي الحديث صحيح واضح؟ إ الله في السماء علما أ ن ا ل إ م ا م الغزالي يقول إ ن الله كائن حيث كان قبل أ ن يخلق الزمان والمكان ف ا ل م ر ج توضيح هذا جواب الجارية وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حديث الجارية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد الذي النبي الله سألها أين الله فقالت في السماء لله على صلى عليه حديث فيه أين في أن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها ف إ ن ه ا م ؤ م ن ة حديث صحيح وفيه دليل على إ ث ب ا ت العلو لله تعالى و أ ن ه فوق عباده د ا ئ ن من خلقه كما دل على إ ث ب ا ت ذلك الكتاب و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجمع الصحابة رضي الله عنهم وإن السلف رحمه الله قبل أن يكون ولا وافقه عنهم رحمه من من العلماء يعتبر الصحابة الله السلف الله الغزالي فلا قبل رضي رأيه رأي أن بل يجب اعتقاد ما ف ذ ت بالكتاب و ا ل س ن ة واجماع ا ل ص ح ا ب ة وائمه ة بقراءة العقيدة الواسطية تيمية الاسلامية السلف لابن وكتاب اجتماع الجيوش لابن القيم وكتاب العلو للعلي الغفار ل وننصحك ذ ب ي ي ف ف ه السلف بيان ا ح محمد وصحبه ق التوفيق بأدلته وبالله نبينا وصلى الله على نبينا محمد وآله و م سؤال قيل ان قيل الله و والعرش ق عرشه فوق فوق كرسي فوق السماوات السبع والسماوات فوق ا ل أ ر ض ونحن في ا ل أ ر ض قيل إ ن ه أ ق ر ب إ ل ي ن ا من حبل الويد كيف يعبد ا ل إ ن س ا ن ربه حتى يجد الجنه ة جواب الحمد ل ل وحده والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا يجب أن الله تعالى فوق عرشه لقوله استواء الرحمن الله عرشه الصلاة اعتقاد تعالى تعالى العرش على على يجب أن وهو أ ق ر ب إ ل ى ا ل إ ن س ا ن من حبل الوريد كما قال تعالى ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد وذلك بعلمه وبملائكته وهو سبحانه فوق عرشه منزه عن م خ ا ل ط ة خلقه ثانيا ع ب ا د ة العبد ربه تكون صحيحه مقبوله يرضى بها الله عن العابد إذا كانت خالصة لله ابتغى بها وجهه في ظاهرها ما كتابه وبيّنه ووأفقت لله وجهه شرعه في في ر س و ل صلى ا ل ل عليه وسلم ه و ب اين ل ت و ف ق وصلى الله على ب وصحبه ي أين ن ا سؤال محمد وسلم وآله كان العرش والكرسي فوق ا ل أ ر ض أ م تحتها أ م عليها جواب والجماعة وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قول أهل السنة والجماعة إن العرش والكرسي فوق الحمد السنة العرش السماوات لله على أهل إن والسماوات ف و ق الأرض محيطة ب ه الضحك و ب ا ل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ل ه وصحبه توفيق صفة نبينا ا محمد سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله من الرجلين يقتل ض ح ك الله رجلين من ي أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر كلاهما يدخل ا ل ج ن ة متفق عليه جواب الحمد لله وحده والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد الصلاة الحديث لله على لفظ يضحك الله إ ل ى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد انتهى وهو يدل على إثبات صفة الضحك لله تعالى كما يلق بجلاله يدل يلق على الضحك تعالى إثبات كما لا كما وعظمته صفة ا ل ق ر آ ن كلام الله سؤال لقد سمعت من إ م ا م أ ح د المساجد حديثا في هذا الشهر عن فضل ا ل ق ر آ ن وكان من ضمن حديثه قوله إن القرآن صنعه ومن بأن الذين القرآن السنة أن السنة للقرآن الله ما قاله الشيخ ومن خلال دراساتي المراحل الدراسية تعلمت بأن المعتزل هم الذين قالوا بخلق القرآن وأهل السنة والجماعة أبطالوا وداحوا للتوحيد تعلمت بخلق وأهل أهل السنة والجماعة هم حجتهم مذهب في حيث بمثبت أ ن ه ليس بمخلوق بل هو كلامه تعالى ح ق ي ق ة نزله من عنده على محمد صلى الله عليه وسلم ف أ ن ا لا أ د ر ي هل كان للشيخ مقصود آ خ ر ي ر م و إ ل ي ه عندما قال مقالته أم م ام ذ ا ف ا ر أ ي ك ماذا فما رأيكم بذلك ل ل ل ق و ا ي ق ل ذلك المسجد ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله الواقع القرآن كلام الله ه إنه وحده وصحبه إذا كان من أنك أن ذكرت كما جواب أرجو وبعد توضيح تعتقد تكلم به ح ق ي ق ة ونزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم و أ ن إ م ا م المسجد قال إ ن ا ل ق ر آ ن صنعه الله فعقيدتك في كلام الله ص ح ي ح ة وهي م و ا ف ق ة لما قاله أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة وأما قول إمام المسجد إن القرآن قول إن ن ص ع الله فغير صواب لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة وطريقة السلف لنصوص فهمهما فغير في وطريقة ولعلك تتصل به وتنبهه فقد يكون ذلك منه خطا لسانيا غير مقصود له فيصلح قوله ويعدل رفضه ف إ ن تبين بحديثك معه أ ن ه يعتقد أ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق و أ ص ر على ذلك ف أ ر ش د ه الى الحق إ ن استطعت و إ ل ا ف أ ع ط ه كتاب العقيده الواسطيه لشيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ا ن ر ح ه الله وكتاب ا ل ت م ر ة التحاوية له أيضا شرح للشيخ ابن أبي العز ل ل رحمه أيضا أبي وكتاب ابن ا شرح أو أرشده إليها ليقرأها ويتعرف منها وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و العقيدة محمد إليها منها الله الصحيحة على نبينا سؤال ل م س كيف نزول ا ل ق ر آ ن أ ه و كلام الله حقا أ م هو منزل في ص و ر ة وحي إ ل ى الرسول والرسول يقوم بدوره ب إ ع ط ا ئ ه ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ن ا س ب ة و إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن كلام الله حقا فهو يتكلم مثل ا ل إ ن س ا ن إذن إ ذ و ا كان يتكلم ا ن مثل ل إ س ا ن ف إ ن ن ا أ ص ب ح ن ا نعبد الشيء ي ت ك ل م م ث ل ن ا جواب ا ل ح م د لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة و السلام على ر س و ل ه و آ ل د ت ا صحبه و ب ع ض ا ل ق ر آ ن ك ل ا م ا ل ل ه حقا لصلاه وماله م و س م ع ه منه ج ب ر ي ل علي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل و ب ل غ ه ج ب ر ي ل إ ل ى محمد علي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل دون تغيير ولا تبديل قال الله تعالى و إ ن ه ل ت ن ز ل رب العالمين نزل به الروح ا ل أ م ن على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقد تكفل الله تعالى بحفظه وجمعه فجمعه في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبينه له قال تعالى إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وليس ق قرأناه قرآنه ر آ ن إن ه فإذا فاتبع ع ثم ن بيانه ا ي و ل كلامه مثل كلام ا ل إ ن س أ و الجن أ و ا ل م ل ا ئ ك ة بل ب س ي ط ة و ك ي ف ي ة م خ ت ص ة به تعالى لا يعلم حقيقتها إ ل ا الله سبحانه لا يشابه فيها خلقه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما ان ذاته تعالى لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات أ ح د من المخلوقات تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قول يوجد يحلفون ويقسمون نبينا سبحان بعض الشباب بالكلمات سبحان الله الذي عينه لا تنام سؤال يوجد هنا بعض الشباب يحلفون ويقسمون بالكلمات التالية سبحان الذي عينه لا تنام فهل هذا القسم جائز أم لا حيث إن هؤلاء الأشخاص على فهل عينه عينه محمد أم حيث إن يربطون ص ف ة النوم بالعين للخالق عز وجل وسبحانه لم يخبرنا بذلك والذي ورد في القران آ ن ل لا ى تأخذه س ة والصلاة ولا نوم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد لله على قوله سبحان الذي ع لا تعالى ن ا والله الذي م أو ه ل تنام جائز ا م فهو وصف ك وقد ورد سورة القرآن الكريم في في ط ولتصنع على عيني وهو سبحانه لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم بنص ا ل ق ر آ ن وقد جاء في ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة أ ن ه لا ينام ولا ينبغي له أ ن ينام مع العلم ب أ ن هذه ا ل ج م ل ة وهي سبحان الذي عينه لا تنام ليست بقسم ولله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم دفعوا شبهة سؤال ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها جواب ا ل لله ح وحده م د و ا ل ل ص ادى ة والسلام على رسوله وآله وصحبه و على ع ب إذا أ د المسلم ما فرض عليه ثم ج ت ه د في التقرب إ ل ى الله تعالى بنوافل الطاعات واستمر على ذلك أ ح ب ه الله تعالى وكان عونا له في كل ما ي أ ت ي وما يذر ف إ ذ ا سمع كان مسددا من الله في سننه فلا يستمع إ ل ا الخير ولا يقبل إ ل ا الحق وينزاح عنه الباطل باطلا بطش بشيء وإذا بطش ب ق و ة من الله فكان بطشه من بطش الله نصره للحق و إ ذ ا مشى كان مشيه في طاعه الله طلبا للعلم وجهادا في سبيل الله وبالجملة كان بجوارح الظاهرة عمله من بهداية الله وقوة منه سبحانه وبهذا أنه ليس في الحديث دليل يتغين وقوة وبهذا أنه أو اتحاده بأحد في على خلقه هامش الذي ب د أ ب فاذا احببته كنت سمعه وانتهى به التي يمشي بها هنا في هذه الفتوى فقط وإلا المطول رأوه وأحمد المختصر وعبد عن وابن وأخرجه الحديث ذلك الإنم البخاري المختصر الرزاق المسنخ مرسل في في في أبي الحسن عن عن شيبة وما ا ل ح ك ي ل الأصول الحلية مالك الدر نقول ت تاريخه م مربعيه من كما وما ذ ي في عين في وابن عساكر في حديث في أنفس نوادر وابن وابن وابن ابن ينثور انتهى عساكر جاء في بعض الروايات من قوله فبي يسمع وبي يبصر ويشد ر إ ل ى ذلك ما جاء في آ خ ر الحديث من قوله تعالى ولئي استعاذ بي لا استعاذ ذنه بي ف إ ن ذلك إ ر ش ا د إ ل ى المراد في أ و ل الحديث فبيسمع وبيبصر في أ وتصريح ل الحديث و بسائل ومسؤول ومستعيذ ومعيذ ومستعين ومعين وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س كيف الرد على القائلين ب أ ن الله في كل مكان تعالى عن ذلك وما حكم قائلها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا عقيدة أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى على عرشه بذاته وهو ليس داخل العالم وبائم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء لله على رسوله وآله أهل على ليس بل منفصل مطلع على كل عليه وحده وصحبه مستعين وبعد عقيدة عرشه وهو عنه وهو أن شيء في في تخفى قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ة أ ايام م ثم استوى العرش ا على ل آ ة و ق ل تعالى ل ا ر ح ن على العرش تعالى وقال الله استوى ثم استوى على العرش الايه ر ح م ن ف س أ ل به ب خ ر ا وقال تعالى ا ل ل الذي خلق السماوات خلق والأرض وما وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م وكان عرشه على الماء ومما يدل على علوله على خلقه نزول القران, القرآن من عنده والنزول لا يكون إ ل ا من أ ع ل ى إ ل ى أ س ف ل قال تعالى إليك الكتاب بالحق مصدقا لما من الكتاب من الآية وقال تعالى وأنزلنا الكتاب لما الكتاب ومهينا الآية تعالى إليك عليه بين من حاني يديه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقال تعالى حامل تنزيل من الرحمن الرحيم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عرير الله سبحانه وتعالى وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال كانت لي جاريه غنما لي بين والجوانية فاطلعت الذئب غير عرير وفي حديث معاوية جاريه بين من سبحانه بن كانت غنما ذات فإذا ترعى قد أخذ و أ ن ا رجل من بني آ د م آ س ف كما أ س ف و ن فصككتها صكه ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أ ع ت قال ه ق ا ائتني بها فاتيته بها فقال لها اين الله قالت في السماء قال من انا قالت رسول الله قال اعتقها فانها م ؤ م ن ة اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وغيرهم وفي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الا ل عليه وسلم ل ه أ ت ا م ن و ن ي و أ ن ا ا م ن من في السماء ي أ ت ي ن ي خبر السماء صباحا ومساء ثانيا من يعتقد أن الله في كل مكان الخلولية بما تقدم من الأدلة على أن الله في جهة العلوم دائما من أن من من أن وأنه مستوين من يعتقد في ويرد عليه في تقدم على على عرشه من خلقه كل فهو جهة ف إ ن ق ا د لما دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والا فهو كافر مرتد عن الاسلام ه أنه أ سبحانه معبود ل أ ا تعالى قوله وهو الذي في السماء إ ل ه وفي ا ل أ ر ض إ ل ه فمعناه انه سبحانه إ ل ه أ ه ل السماوات واله و اهل الارض لا يعبد بحق سواه من جمع وترتيب الشيخ أ ح م د بن عبد الرزاق الدويش ولازلنا مع مجلد ا ل ع ق ي د ة في ا ل م ج م و ع ة ا ل ر ا ب ع ة من هذه ا ل أ ش ر ط ة وله ب ق ي ة على الشريط الرابع والثلاثين